「な بيك بي」「な بيك」「な ا ا ل ب ط ل ب ي ا كلنا نبدي الحمى لبيك انعم ل من جماجمنا لعزك سلما سلما لبيك إ ن ع م شلما شكبا الشباب لبيك لبيك لبيك قسما برب العرش انا يا فلسطين الصمام فلسطين يا, فلسطين يا فلسطين الصمود سنعود حتى لو تداعى الكون في ص ف اليهود ا ل قسما برب العرش انا يا فلسطين الصمود سنعود حتى لو تداعى الكون في ص ف اليهود وسننقذ الاقصى باذن الله من ك ل الله و س ن ن ت د ا ل أ ب ص ى باذن الله من كل القلوب ل ب ي ت ل ب ي ت لبيك يا ا ر ص ى ا ل ب ط و ل ة كلنا نفدي الحماه كلنا نفدي الحماه يا ارحم ا ل ر ا ل م ا ن يفدي الحماد. نبضيك واجعل منك ماجمناك عزتي سلما سلما سلما لبيك إ ن عطشا لما شكبا الشباب لهدمه لبيك, شكب له لبيك لبيك لبيك هذه حماس ط ل ي ع ة الزحف المبارك لا تهاب وجنود حزب الله ت ز خ ر ب ا ل ب ط و ل ة للشباب بالبطولة هذه حماس طليعة الزحف طليعة 「このように」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」「」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」 قد م ع ر ه أ ن ت العدو ا ل ف ا ض ي في ر ح ل ا ل ت ر ى ل ب ي ك لبيك لبيك لبيك, لبيك ل ب يا ب اقصى البطوله كلنا نفدي الحماه ا ن ف د ب ي ك وادعى منك م ا ج م ن ع ز ك سلما سلما يا سلما لبيك يا نعبد ش ل ك ذ ا الشباب لهدم لبيك إ ن عطشا ل ب ا ش ك ذ ا الشباب لهدم لبيك لبيك لبيك يا ج ن د ا ما قدموا درسا بل يظل الوجود لا يرجع الحق السليم بغير تكبير الجنود و قدموا د جند درساً يا طاعة بلغاً ل ل لا يرجع ا ل ح ق الشريف بغير تدبير الجنود وجحوب أ ه ل الحق تعصف بالاعادي كالاسود لبيك لبيك لبيك لبي لبي يا اقصى ا ل ب ق و ل ه كلنا نفدي ا ل ح م ا ك نافذي تبيت واجعل كلنا نفدي ا الحمار نبيت واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما ل ب ي ت عين عطشان لواشك ما الشباب ي ه ل د لما ل ب ي ت ل ب ي ت ل ب ي ت ل ب ي ت ل ب ي لبيت, لبيت, لبيت, لبيت, لبيت. لبيت, لبيت. لبيت.